ألا وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقا شرها فرقه تنتحلني ولا تعمل عملي فقد أدركتم ورأيتم فالزموا دينكم واهتدوا بهدي نبيكم صلى الله عليه واله وسلم واتبعوا سنتا واعرضوا ما اشكل عليكم على القران فما عرفه القران فالزموه وما أنكره فردوه وارضوا بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا وبالقرآن حكما وإماما فعليكم بكتاب الله فانه الحبل المتين والنور المبين والشفاء النافع والري الناقع والعصمة للمتمسك والنجاة للمتعلق لا يعوج فيقام ولا يزيغ فيستعتب ولا تخلقه كثرة رود وولوج السمع من قال به صدق ومن عمل به سباق واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يوش والهادي الذي لا يضل والمحدث الذي لا يكذب وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان زيادة في هدى او نقصان من عماء واعلموا ان ليس على احد بعد القرآن من فاق، ولا لاحدين قبل القرآن من غناء فاستشفوه من ادوائكم واستعينوا به على لاوائكم فان فيه شفاء من اكبر الداء وهو الكفر والنفاق والغي والضلال فاسالوا الله وجهوا اليه بحبه ولا تسالوا به خلقه انه ما توجه العباد الى الله تعالى بمثله واعلموا انه شافع مشفع وقائل مصدق وانه من شفع له القران يوم القيامه شفع فيه ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه فإنه ينادي منادي يوم القيامة ألا إن كل حارث مبتلا في حرفه وعاقبة عمله غير حرفه القرآن؟ فكونوا من حرفته وأتباعه واستدلوه على ربكم واستنصحوا على أنفسكم واتهموا عليه آراءكم واستغشوا فيه أهواءكم فالقرآن آمر زاجر وصامت الناطق حد الله فيه الحدود وسن فيه السنان وضرب فيه الأمثال وشرع فيه الدين ليبين لهم ما يأتون وما يتقون ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم أعد له أمر نفسه وجعله حجة الله تعالى على خلقه أخذ عليه ميثاقهم وارتهن عليه انفسهم اتم به نورا واكرم به دينا وقبض نبيه صلى الله عليه واله وسلم وقد فرغ الى الخلق من احكام الهدابه فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علمان باديا وآيتان محكما تزجر عنه او تدعو اليه فرضاه فيما بقي واحد وسخطه فيما بقي واحد واعلموا انه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم وانما تسيرون في اثر بين وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم فانتفعوا ببيان الله واتعظوا بمواعظ الله واقبلوا نصيحة الله